وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ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 ان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله علم بما يصنعون والله الذي أَوْسَلَتْ رِيَاحٌ تَسِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّجْتَمِعٍ فَأَحْيَيْنَا بِالْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ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 رِيحٌ وَلَا يَقْصُ مِنْ أُمُورِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ